أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما وأنتم من شيء، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ولذ واليتامى والمساكين إنكم. أنتم آمنتم بالله وما أنزلنا, على وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعضوة الدنيا وهم بالعضوة القصوى والرك أسن منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفرولا ليهلك من, هلك عن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وإذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراتهم كثيرا لفشلتم ولتناتعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بها في الصدور وإذ يريكموهم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 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتكشنوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويخذون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وَإِذْ زَيَنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَاهُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِكَ أَتَالِنَتْفَاعَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَونَ إِنِّي أَرَى لَا تَرَونَ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 ذلك بِمَا قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلامهم العبيد فدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كَفَرُوا بآيات الله فَأَخَذَهُمُ الله بذنوبهم إِنَّ الله قوي شديد العقاب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 والذين عاهدت منهم ثم عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب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 وما تنفقوا من شيء في كبيل الله وفع إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوفل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصله وبالمؤمنين وَأَلَّفَ بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أَلَّفْتَ بين قلوبهم ولكن الله أَلَّفَ بينهم إِنَّهُ عزيز حكيم يا أَيُّهَا النبي حسبك الله ومن اتبع كن المؤمنين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 ان يكن منكم مئه صابره يغلبوا مئتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان للذين ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لكم ستم أخذتم عذاب عقيم فكل مما أردتم حلال طيبا وتبعوا الله إن الله رحيم يا ايها النبي كل من في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 وإن استنصرتم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميزاق والله بما تعملون بصير والذين تفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه سكون فتنة في الأرض وفساد كبير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 يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المسلكين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله رفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارة فأجذه حتى يسمع تلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك لأنهم قوم لا يعلمون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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يغفضوا فيكم إلا ولا دمة يغضونكم بأفوالهم وتأبى قلوبهم وأثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم معتدون فإن تاتوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وإن اعجع احذروا وقعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينثرون ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحب أن تخشون منكم كنتم مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ويوصركم عليهم ويشفق دور قوم مؤمنين ويذهب ويغ قلوبهم ويتعب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وآت وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ أجعلكم سقاية الحاج وعبارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وشاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 قالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزوادكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره وأموال تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتغطصوا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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون لجزء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يضليكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الْآخِرِ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتُوا الكتاب وَلَا يَدِينُونَ دين الْحَقِّ مِنَ الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضامئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأفى الله إلا أن يكم نوره ولو كرم الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كلها المشركون